الَّذِينَ إِذَا مَسَّنَكُمُ الضُّرُّ فِي الْأَرْضِ تَذَكَّرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ ۗ وَمَن يَغْفِرْ ذَنبًا فَلَا يَجِدْ لَهُ كَفَّارَةَ ذَٰلِكَ ۗ وَمَن لَّمْ يَغْفِرْ لَهُ مِن ولله عاكدة الأمور ولله عاكدة الأمور